وَمِنْ أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هؤلاء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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَاهُمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا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 فاتَّخِذونَ أَمانَكُمْ دَخَلَ آابَيينَكُمْ آتَكُونَ أَُّةٌه أَْربَ مِن أَُّ إَِّ ماَا يَبَلُكُم اللَّهُ بهِه وَل يبَيين أنَّ لَكُمْ يَومَ القِيَامَةِ مَا كُاتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ لا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ فَتَذِلُّ قَدَمُ مَن بَاعَ ثَبُوتَهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَدِيلًا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما وعدكم ينفذ ما وعدكم ينفذ وما عند الله باط ولنجزيَن الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وَل نُحيهُ حَيةَطَبَتَ وَلَ نَجَزًاهُ أَجرََهُم وَلَ نَجزَّهُم أَجرَهُ بِأَحسَنِ مَا كانَوا يَععمللون فَإذاَا برََأتَ القُرْآنَ فَسْتَعذ بِلههِ مِنَ الشَّيطان الرجِيم.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 قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدُوا وَبَشَّرًا وَهُدًى وَبَشْرًا